لآل لا لا القرآن الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط تحمل <تصفيق> منه منك ولا تضع إلا بعلمه وما يعمره وعلمره ولا ينقصر عقره إلا في الكتاب وَمَنْ فَرِيقٌ مِنْكُمْ لَهُمُ الْقَاضِيَةُ يَوْمَئِذٍ وَتَسْتَخْرِجُونَ, حلية وتستخرجون حلية Oh. Mm -hmm. وَلَا تَسِرْ وَاسِرَةٌ وِسْرًا أُخْرًا وَإِنْ تَدْعَوَ اثْقَلَةٌ إِلَىٰ إِلِّهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شِيْهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قَمًا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَرُ ومن تَزَكَّى فإنما يَتَزَكَّى لنفسه وذن الله المصير وما يستغل أعلى المصير ولا الظلمات ولا النور ولا جعلتهم رسولهم بالآيات